فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَوَرَدَ اطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا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 سَلَ الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأْزِزُهُمْ أَزْزًا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا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 تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق السماوات يتفطرن منه، وتشق الأرض، وتشق وتخر الجبال وتخر الجبال في السماوات إن كل من في السماوات والأرض إلا آتِ الرحمن عبدا لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن الذين وعملوا الصالحات لهم الرحمن ما يسرناه بلسانك لتبشر به, لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قر هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا الله سمع الله سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتف وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الجود والكرم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان من دبر الدهور سبحان من علم هواجس الصدور سبحانه عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحانه من إله ما أعظمه سبحانه من إله ما أكرمه سبحانه من إله ما السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقواها إلهنا إلهنا أنت الحليم الذي لا يعجل وأنت الكريم الذي لا الهنا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعاك به الداعون اجبتهم نسالك باسمك الاعظم الذي دعاك به نوح فاجبته نسالك باسمك الاعظم الذي دعاك به موسى فنجيته نسألك باسمك الأعظم الذي استوهبك به زكريا فوهبته نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به محمد صلى الله عليه وسلم فنصرته نسألك باسمك الأعظم الذي لا ترد به المساء اللهم تقبلنا في هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين الهنا وسيدنا هذه نواصينا الخاطئه بين يديك هذه جباهنا لم تسجد لسواك هذه ايدينا لم ترفع لغيرك الهنا الهنا وقفنا ببابك تائبين فقبل توبتنا يا الله وقفنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا عبادك في بابك عبادك في بابك وأنت سبحانك تنزل في هذه اللحظات تنزل في هذه اللحظات فتقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه إلهنا نحن عبادك الضعفاء نحن عبادك الضعفاء الوجلون القلقون الخائفون إن بين ان طرحنا بين يديك اللهم أنزل علينا رحمه تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم أنزل علينا رحمه تغنينا بها عن رحمه من سواك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك نظرة رضاك اللهم انا نسالك نظرة رضا لا تسخط علينا بعدها ابدا يا الله نعوذ بك من غضبك وسخطك نعود بك من غضبك وسخطك الله فضله كل حي يا من وسعت رحمته كل شيء ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم لا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فلا حول ولا قوه لنا الا بك اللهم لا تجعل من بيننا محروما ولا شقيا ولا مطرودا ولا مطرودا اشملنا جميعا في رحمتك اشملنا جميعا في رحمتك يا ارحم الراحمين يا رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها اولها واخرها اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا من من يقال لهم يوم القيامة اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اللهم اجعل القرآن لنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا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 هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا عدوا إلا خذلته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حقا ضائعا إلا رددته ولا محروما من الذريه الا ذريه صالحه وهبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا وعنتنا على قضائها ويسرتها لنا اللهم اغفر لي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين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 واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للأحياء ويسر أمورهم اللهم عز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد امنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم من يحفظون امننا فاحفظهم اللهم من يحرسون امننا وديننا فاحرسهم وخلف عليهم خيرا يا الله إلهنا إلهنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين